عائزا به من سخطه أو أن أعصاه شاهدا أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ونبيه مصطفى فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه وبعد فإخوتي في الله ما زلنا مع فرسان في ميادين الإيمان فهلموا أيها الأحبة لنعيش في تلك الميادين ميادين الإيمان نعيش فيها لعلنا نجلو ما علق بالقلب مران ونحلق في أعالي السماء مع هؤلاء الفرسان رجاء أن نكون في الآخرة من أهل الجنان بإذن الله جل في علاه. وما زلنا أيضا مع ميداننا الأول من تلك الميادين ألا وهو ميدان التوبة تكلمنا سابقا عن حقيقتها وعن مظاهرها وفي هذه الليلة باذن الله جل وعلا لنا جولة أخرى مع هذا الميدان ميدان التوبة ولكن مع كيفيتها وشروطها التي يحقق بها الإنسان بإذن الله جل وعلا التوبة النصوح التي يغفر بها الذنب والتي تكون سببا في محو تعلقه من القلب لينجو بين يدي الله جل جلاله وهاكم موضوعنا أيها الأحبة أيها الأحبة مرتبا في نقاط وأولها حتى يحقق الإنسان التوبة النصوح يحتاج أولاً أن يقلع العبد عن الذنب الكلمة سهلة لكن تحقيقها في الحقيقة صعب عسير لا يتمكن منه إلا من وفقه الله جل وعلا وحتى نحققها نحتاج إلى خطوات أول خطوة للإقلاع عن الذنب لا بد ان يحدد الانسان اولا ما هو الذنب الذي يريد أن يتوب منه لا بد ان يحدده لان في كثير جدا من الناس يقول اه انا مذنب أنا مخطئ عايز اتوب الى الله وارجع الى الله توبه عامه دون أن يحدد الذنب الذي يريد أن يتركه ويرجع الى الله جل وعلا منه طالما أنه لم يحدد الذنب الذي يريد أن يتركه تأكد انه لن يترك الذنب بل سيبقى قلبه معلق بالذنب ابدا لماذا لانه لم يحدد ما هو الذي يريد أن يرجع الى الله جل وعلا منه فلا بد ان يحدد العبد اولا ما هو الذنب الذي يريد أن يتوب إلى الله جل وعلا منه هل فعل محرما هل قصر في واجب هل قصر في شيء يحبه الله جل وعلا إذا يحدد فإذا حدد الذنب الذي يريد أن يتوب منه يحتاج معه إلى خطوة ثانيه أن يدفع بحسنه ناحيه لان خد بالك في كثير جدا بيفهم التوبه غلط بيفتكر ان التوبه معناها ايه ان نسيم الذنب لا التوبه مش حقيقتها ترك الذنب لكن حقيقتها أن يترك الذنب لفعل حسنه حسنه ينفع. كما قال جل وعلا ان الحسنات يذهبن السيئات يبقى محتاج عرفت ذنبي محتاج اشيل الذنب واضع مكان الذنب حسنه حتى ينجو بها العبد بين يدي الله جل جلاله وبالمثال يتبين المقال فهلموا ايها الاحبه لنقف في هذه الدقائق مع فارس من الفرسان فارس وقع في ذنب فحدد ذنبه ثم قرر ان يتوب الى الله جل وعلا منه فتعالوا لنعيش مع الفارس ومع توبته إنه أبو لبابة بن المنذر رضي الله عنه ذنبه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أرسله يوما إلى بني قريظه بعد أن غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وارادوا أن ينزلوا على حكمه طلبوا منه أن يرسل لهم أبو لبابة بن المنزل لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية حتى يستشيروه ويسألوا ماذا يصنعون فأرسلوا إليه فانطلق إليهم الرجل حتى جاء فوقف بين أيديهم فسألوه قالوا ما ترى ننزل أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وأشار بيده إلى حلقه هكذا بمعنى أنه الذبح إذن تكلم بالكلمة نعم ويده أشارت أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلوا على حكمه سيذبحوا جميعا إن نزلوا على حكم رسول الله يقول أبو لبابة عن نفسه فما هو إلا وأنا ما زلت في موطني حتى علمت أني خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيقول آه خذ بالحضرتك هو ليس تواف في ذات المكان بيقول أنا حسيت أن أنا أذنبت زنبي كبير لأن أقلهم بنسان شيء وأشار بيده دون أن ينطق إشارة أخرى فكانت هذه الإشارة فيها إفشاء لسر النبي صلى الله وسلم فرأى أنه خان الله جل وعلا ورسوله قال فعاد مباشره وقلبه حزين كيف تسلط الشيطان عليه حتى اوقعه فيما يغضب الله جل في علاه أوقعه أن يخون الله وأن يخون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق حتى جاء إلى المسجد فعمد إلى سارية من سوار المسجد عمود من عندان المسجد فربط نفسه فيه فلما اضطى على النبي صلى الله عليه وسلم ارسل في طلبه فاخبروه انه قال انه خاد الله ورسوله وانتظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو جاءني لاستغفرت لا الله جل وعلا له اما اذ قد فعل ما فعل فدعوه حتى يحكم الله جل وعلا فيه فبقي على تلك الحال معلقا في عمود من عمد المسجد يربط يديه فيها تاتي زوجته عند كل صلاه لتفكه ليصلي ثم تعيد رباطه مرة ثانية حتى مرت عليه الأيام سقيلة شديدة ستة أيام سواء بسواء وهو في كل لحظه يتذكر ذنبه الذي كان ومعصيته التي أغضب فيها الرحمن وما فعل في حق النبي عليه الصلاة والسلام وبينما هو في الليلة السابعة إذا به يفاجأ بكلمات تنزل على قلبه بردا سلامة إنها أم سلمة رضي الله عنها تناديه من خلف السطار يا أبا لبابه يا أبا لبابه أبشر فقد تاب الله جل وعلا عليه وفيه نزل قول الله جل وعلا وآخرون اعترفوا بذنوبهم مرجا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم فالشاهد الآن هذا الرجل لما وقع في ذنبه حدد الذنب المهم بقى الحسنه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من توبتي ألا اتي مكانا خنت الله ورسوله فيه ابدا فالى ان مات لم تطأ قدمه ابدا موطن بني قريظه ديارهم لم تطاها ابدا يقول كيف لا اتحمل أن ادخل الى تلك الديار ديار بني قريظه حتى يتذكر ذنبه أنه خان الله ورسوله في هذه المعباك أو في تلك الديار فلا تعلق قلبه بربه جل وعلا فيحتاج الى حسنه ماهيه تمحو ذنبه لان كثير جدا من الناس يقع في الذنب يقع فيما يغضب الله جل وعلا وينسى هذا المعنى ينسى أن يدفع بعد الذنب بالحسنه التي تمحوه قال جل وعلا ان الحسنات يذهبن السيئات فيحتاج إلى حسنة يمحو بها الذنب إذا اقلع عن ذنبه ثم بعد ذلك مباشرة يحتاج أن يندم على هذا الذنب الذي وقع منه وهذا الشرط الثاني في توبته أن يندم على الذنب كثير جدا من الناس يفعل الذنب ولا يلتفت له ولا ينتبه ويظن أنه لا يعاقب لان كثير جدا يرى أن عقوبة الذنب أن يصاب بابتلاء في بدنه بمرض أو يبتلى بنقص مال أو يبتلى بفقد الأحبة أو بفقد الأصحاب أو نحو ذلك هذه مشكلة لا يفهم حقيقة العقوبة الحقيقية على الزم حتى أن رجلا عصى الله جل وعلا عشرين عاما فوقف يقول وبعد أن تبعني الحمد لله عصيتك يا رب عشرين فلن تعاقبني فنظر إليه أحد الناس وكان فطنة قال مسكين تظن أنك لم تعاقب منذ عشرين قال تبتظن بتظن لك عشرين سنة بتعصي وتظن أنك لم تعاقب قال نعم قال مسكين يكفي أنه حرمك من طاعة عقوبة قال أنه تعيز عقوبة أكثر من ذلك أن يبتنيك بالذنب أن يحرمك من الطاعة فالذنب في نفسه عقوبة أن يبتلى بأنه لا يتعب عن طاعة الله جل وعلا في ذاته عقوبة فكم من معاقب بمعصية الله وهو لا يدري وكم من معاقب بما يغضب الله جل وعلا وهو لا يدري وفارسنا في هذا الميدان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يحكي عن نفسه موقفا قبل اسلامه جب بالإسلام يعني لن يحاسب عليه إلا أن قلبه كان متعلقا به ندم لأنه يعلم أنه عصى الله جل وعلا كان إذا تلا قول الله جل وعلا إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بكى ونشد وسمع بصدره أزيز من شدة بكائه فلما سألوه قال كنت في جاهليتي قبل الإسلام اوتيت ببنت صغير يعني كان رزق ببنت قال فأخذتها على عادة العرب ثم حفرت لها حفره ليئدها فيها خشية الفقر أو العار على عادة العرب قال فأصاب لحيتي تراب من تراب تلك الحفرة فجاءت البنت الصغيرة, الصغيرة بفطرتها لتزيل التراب عن لحية عمر رضي الله عنه قال فما رق لي قلبها فوضعتها ووضعت التراب فوقها قال فما تليت تلك الآية إلا تذكرت فقلت كيف إذا سألتني بين يدي الله جل وعلا بأي ذنب قتلتها؟ فباي شيء أجيب رغم أن الاسلام الإسلام يجب ما قبله إلا أن قلوبهم قلوبا حية خذ ذلك في فرق مهم جدا بين معصية الأبرار ومعصية الفجار الرجل اللي اعتدل بيعصي هكذا يعني ببقى مرتن المعصية ويستعد لها ويفعل كل شيء يعني ليس في ذهنه لكن معصية الأبرار تأتي على جهة الغفلة كما قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني أفطريقه يعني تقع المعصية منه ليس على جهة الاستعداد ومحاولة تحصلها لا لا لا ده الذي يقع أنه يغفل في لحظة فيقع فيما يغضب الله فيبصر فإذا أبصر وتذكر أن مقامه بين يدي الله ارتعد قلبه وامتلأت نفسه قشية من الله جل جلاله ومن أعظم ما يجلب الندم على الذنب القيل في القلب في نظري آية شيبت من فهم من فهم معناها ومن عاش في رحابها ألا وهي قول الله جل وعلا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أي عجيبة أصحاب الأعراف على الرجح من أقوال المفسرين أناس استوت الحسنات والسيئات يعني تعرف عرف حضرتك رجل خلط عمل صالح بعمل سيء يعني ليس بالسيء الصرف وليس بالصالح الصرف جمع بينهم حسناته استوت مع سيئاته فيقف هناك على جبل الأعراف فينظر كما قال ويعرفون كلا بسيماهم يعني يعرف أهل الجنة بعلاماتهم وأهل النار بعلاماتهم هذا الرجل كانت له طاعات فإذا نظر يجد فلان كان يصلي معه يرى في الجنة فتشتق نفسه إلى الجنة فيتمنى أن لو كان صلى صلاة أزيد مما صلى لأنه يحتاج إلى حسنة واحدة فقط لينجوا بها بين يدي الله جل وعلا فيندم لأجل أنه لم يزد في الصلاة عما صلى يرى فلان كان يدل معه القرآن فيجد الآن في الجنان يتنعم بما كان من قرآن في هذه الدنيا فيبكي ندما يتمنى أن لو كان تلى آية واحدة أزيد مما تلا لتكون سببا في نجاته بين يدي الله جل وعلا ينظر ثالثا فيرى هنالك في موطن الجنة رجلا كان يفعل السنة التي يفعلها فيراها الآن فيتعلق قلبه ويبكي يتمنى أن لو كان ازداد من عمل صالح يرى فلان الذي كان يتصدق معه بصدقته التي كان يتصدق فيتمنى أن لو كان تصدق بصدقة زائدة جيه بين يدي الله جل وعلا ترى فلانة التي ارتدت معها الحجاب الشرعي أو النقاب فتركي تتمنى لو كانت ارتدته ببكرا بيوم عن اليوم الذي ارتدته فيه لتنجو بين يدي الله جل وعلا فيرى بين يدي الله إذا نظر إلى أهل الجنان أهل الجنان بعلاماتهم صلاة صيام زكاة حج يتمنى لو ازداد عملا صالحا ينجيه بين يدي الله وفي المقابل وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار خد بالك ده ينظر إلى من يعذب فيها يعني هذا حل من ينظر فيش الموقف وتخيله أسأل الله جل على أن ينجينا جميعا منه لو أنه واقف يرى النار هياتيه من لهب ومن حر النار ومن شدتها لو واقف على شفير النار على جسر النار ينظر في داخلها يرى فلان ده اللي كان بيعصي معاه كان يجلس معه في مجلس الغيبة أو النميمة فيبكي يتمنى أن لو كان لم يعرفه في حياته ولم يجلس هذا المجلس لينجي يتمنى أن تمحى سيئه واحدة لينجو بين الله. ينظر فلان هذا الآخر الذي كان يأخذ بيده إلى الحرام فيتمنى أن لو كان ابتعد عنه فلانة تلك التي وقع معها في الحرام يتمنى أن لو كان لم يعرفها ويرى صاحب السوء الذي حال بينه وبين ما يقربه من الله جل وعلا فنتمنى أن لو كان لم يعرفه في الدنيا فينظر هناك ربما تمنى كلمة كلمة واحدة قالها طعما في شرع الله يتمنى أن لو, يكن لو, لو لم يكن نطق بتلك الكلمة فيندم يتحصر على كل ذلك وهذه في ذاتها من أشق عقوبات الآخرة لذا من لم يندم على ذنبه في الدنيا فسيندم عليه في الآخرة قال جل وعلا انها ان تك حسنه يضاعفها ويعطي من لدنه اجرا عظيما اذا فالامر مش يسير ليس هكذا فقط. لذلك محتاج فعلا هو يندم على الزم لأنه إذا لم يندم على الذنب لن ينجو ولن يعلحقق هذا المعنى إلا إذا تعلق القلب لينظر بمواقف الآخرة وكما قلت لكم موقف الأعراف من أشدها وأصعبها واقصها على النفس في الآخرة يحتاج سالسا في توبته ورجوعه إلى الله جل وعلا يحتاج أن يكون عنده عزم على عدم وقوعه أو عودته في الذنب مرة ثانية وأن يتخلص من الحقوق إن كان فيها شيئا من حقوق البشر لأنه لا يعلم ما الذي سيكون بين يدي الله حديث عجيب في المسند وغيره يقول عليه وسلم يوما للصحابة ما تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم له ولا دناب قال لا لا ليس ذاك المفلس من امتي إنما المفلس من امتي رجل يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وسفك مال ادم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا وفعل كذا وكذا قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئات ثم طرح في النار مثال عجيب لو حضرتك تخيلت معايا رجل يوم القيامة الحسنات كالجبال يعني رجل له أعمل صالحة كثيرة كالجبال لكن يأتي يوم القيامة لم يحافظ على تلك الاعمال بكسرة الذنوب التي وقع فيها والتخصير أكل مال فلان بالربا فيأتي ليأخذ جانب من مالك سب فلان يأتي ليأخذ جانب من حسناته هذا كعرض فلان يأتي ليأخذ جانب من حسناته سبك دم فلان ياتي ليأخذ جانب من حسناته ويفاجأ بحسناته تضيع بين عينيه ما اكثر حسرته وما اشد ندمه اذا ما ضاعت تلك الحسنات بين عينيه فلم يبق له منها حسنه ثم اشترط في التوبه اخيرا حتى لا اطيل ان تكون في زمان الامكان يعني قبل أن يغضر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها كما في الصحيحين وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم يقبل الله جل وعلا توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها لما يصل لمرحلة الموت ويصل إلى مرحلة الغرغره وفي السكرات والنزاعات عارف حضرتك ما سمي الموت سكرة أو موحال الميت بالسكرات إلا لأنه يشبه حال السكران الذي ذهب عقله فينطق ما في قلبه حينها ينطق على اللسان الشيء الذي عاش عليه في هذه الدنيا فإن عاش على طاعة ينطق بتلك فكم من إنسان يتمنى التوبة حينها ولا يملكها حين بينهم وبين ما يشتهون وكم من إنسان يتمنى النجاة حينها ولا يملكها لأنه لم يبادر إلى الله جل وعلا جاءه الموت والأجل وهو لم يستعد بالعمل لينجو بين يدي الله جل جلاله محتاج الإنسان هو يبادر لينجو بين يدي الله جل وعلا لأنه لا يعلم متى يكون الأجل ففي الآخرة الكل سيرجع إلى الله جل وعلا بالعمل الذي عمله في الدنيا ليقف فيها بهذا العمل سواء بسواء بين يدي الله جل وعلا فهذا عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاه يقول لابنه عبد الله ضع خدي على الارض فيقول يا أبتي وهل الارض وقدمي الا سواء فيقول ضع خدي على الارض فويلي وويل أم عمر ان لم يغفر الله جل وعلا لعمر فدع خدي على الارض ليرى مني التذلل والخضوع لله جل في علاه بل هذا أبو بكر رضي الله عنه أولا تاتيه عائشة رضي الله عنها فتقول وهو في سكراته لعمر كما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر يعني ماذا يصنع ما له إذا بلغت الروح الحلقوم فقال ليس هكذا يا بني ليس هكذا يا بني أي لا كذا هكذا وانما قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فهذه نهايته فعند الموت يتفرق الناس وترى عند الموت من يموت على الطاعه فيتلو ايات الرحمن وعند الموت من يموت وفي بفعل العصيان مقصرة فيحتاج الى توبه تنجيه بين يدي الله ايها الحبيب ميدان التوبة ينقطع بالموت وإذا جاء الموت ينتقل إلى ميدان آخر ميدان الوقوف بين يدي الله أو ميدان القبر أو الحساب والسؤال أو الجنة والنار فمن لم يبادر إلى التوبة في زمان الامكان فمتى سيتوب أيها الأحبة هذا الميدان يحتاج إلى فرسان فكلنا أصحاب ذنوب وكلنا نحتاج أن نكون من فرسانه التائبين قبل أن نتمنى التوبة فيحال بيننا وبين ما نشتهي فهلموا إلى التوبة وأقبلوا عسى أن ينجينا الله جل وعلا في الآخرة ولنا غدا ميدان جديد من ميادين الإيمان وأكتفي على هذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله جل ولكم وجزاكم الله خيرا